والخود أخرى ثم يتكآني فيضمها وتضمه أرأيت مع بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مجتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ماهما ضجران هذا حالهما